ل و ل ا ي أ ت و ن ع ل ي ه م ب س ل ط ا ن بين ف م ن أ ظ ل م ممن ا ف ت ر ى ع ل ى ا ل ل ه كذبا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 وتحسبهم أ ي ق ا ض ا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم ب ا س ق ذراعيه ب ا ل و ص ي د لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا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 قل ربي َِ أ َ ع ْ ل َ م ُ بعدتهم ِِْ ما َ يعلمهم ََُُْْ الا َّ قليل ٌَِ فلا ََ ت ُ م َ ا ر ِ فيهم ِِْ الا َّ مراء َِ ظاهرا ِ ولا ََ تستفت َ فيهم ِِْ منهم ُِْْ أ َ ح َ د ا ولا ََ تقولن َََُّ لشيء َِِْ ن ِّ ي فاعل ٌَِ ذلك ََِ غدا إ ل ا أ ن يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدي ن لربي لاقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمئه ا سنين وازدادوا تسعا قل الله اعلم بما لبثوا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 ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعاهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا و ر أ ى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 حتى إ ذ ا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها س ث ر ا كذلك وقد أ ح ط ن ا بما لديه خضرا ثم أ ت ب ع سببا حتى إ ذ ا بلغ بين السدين وجد من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 حتى إ ذ ا جعله نارا قال آ ت و ن ي أ ف ر غ عليه قطرا فما ا س ت ط ا ع و ا أ ن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا ر ح م ة من ربي